وهناك قول آخر وهو كما ذكره الناظم بقوله أو أنه أمر على اتلافي يعني أن النهي النفسي كما يقولون يزيد على الأمر بأنه أمر بالضب اتفاقا كما يذكر ذلك بعض العلماء فبعض العلماء يقولون إن الأمر إن النهي عن الشيء أمر بضده اتفاقا ويحكون على ذلك اتلافا واتفاقا كما يذكر الناظم وهذا الاتفاق المذكور مبني على أن المطلوب في النهي فعل الضد ولماذا يحكى الاتلاف والاتفاق في النهي ولم يحكى الاتفاق في الأمر يقول لأن جانب النهي دون جانب الأمر دون جانب الأمر لأن دلالته على مقتضاه وهو النهي أقوى من دلالة الأمر على مقتضاه فدلالة التحريم أقوى من دلالة الوجوب وعندنا النهي مقدم على الأمر ولذا جرى فيه الاتفاق على ما يحكى بخلاف الأمر لأن دلالة النهي على مقتضاه درء المفاسد النهي يقصد به إبعاد المفاسد التي تحل بالمكلف أو بالناس ودلالة الأمر على مقتضاه جلب المصالح ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح وحيثما مصلحة ومفسدة تعارضا قدم دفع المفسدة دفع المفسده مقدم على جلب المصلحة وهناك قول آخر يذكر في باب النهي كما ذكره الناظم بقوله وقيل لا قطعا كما في المختصر المختصر المقصود به مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه حكى قولا آخر قال فيه إن النهي النفسي عن الشيء ليس أمرا بالضد لا على وجه المطابقة ولا التضمن فهو ليس عيده ولا يتضمن لكن هذا القول قول غير منتصر كما ذكر الناظم بقوله ومن انتصر وهو لدى السبكي رأي منتصر أي عند الإمام السبكي رأي غير منصور بل هو قول غير مقبول <تصفيق> وأما النهي اللفظي وهو الذي سبق أن أشرنا إليه فليس عين الأمر بالذب ولا يستلزمه لأن للأمر صيغة وللنهي صيغة فهمنا يا شباب بعد ذلك قال الناظم رحمه الله تعالى لم راني غير المتماثلين عداك صمنا متغايرين هنا يتكلم الناظم رحمه الله تعالى على مسألة الأوامر إذا تعددت أو تكررت فإذا ورد أمراني بشيء وكان الأمر الثاني غير مماثل الأول بأن كان مغايرا له كقولك صم نم وكان هذا القول معاقبا له أو متراخيا عنه لا فرط فإن الأمر الأول غير الأمر الثاني والمطلوب من المكلف بأن يأتي بالأمر الأول وبالأمر الثاني، سواء تعاقب الأمران أم تراخيا لا فرق في ذلك، وكذلك لو تعاطفا كقولك صم ونم، صم نم صم ونم كل ذلك سواء ومن ذلك قوله تعالى اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون فهذه كلها أوامر متغايرة والمطلوب من المكلف أن يأتي بجميعها لكن إذا تعاطف إذا تعاطف الأمران غير المتماثلين وكان ضدين وكان ضديني فإن فإن اتحد الوقت كما يقول هنا حمل الكلام على التخير ولا يحمل على النسخ وذلك كقولك أكرم زيدا وأهنه أي بمعنى أكرم زيدا أو أهنه ولا يحمل على النسخ لأن من شرط النسخ التراخي حتى يستقر لأمر الأول ويقع به التكليف والامتحان وعليه تكون الواو حينئذ بمعنى أو أي أكرم زيدا وأهنه أكرم زيدا وأهنه أما إذا كان غير متضادين فالأمر واضح بعد ذلك يقول وإن تماثلا وعطف قد في بلا تعاقب فتأسي سنق فيه يعني أن الأمر إذا تكرر وكان الثاني مماثل للأول ولم يكن عطف ولا تعاقب بل تراخى الثاني عن الأول فكون الثاني تأسيس أمر مقفو أي متبع فتأسيس قفي ومعنى التأسيس أن يفيد الثاني معنى جديد وأن لا نعتبر الثاني مؤكدا للأول وإنما نعتبر الثاني مفيدا لأمر جديد وأن المكلف مطلوب منه الاتيان بالأمر الأول وبالأمر الثاني فهذا هو القول الصحيح كما ذكره الناظم رحمه الله تعالى ومثال ذلك سم سم فالمطلوب الاتيان بالصيام والصيام فيصوم المكلف ثم يصوم بعد ذلك قال بلا تعاقب أي بألا يكون بينهما تعاقب فتأسيس قفي, فتأسيس قفي أي تأسيس اتبع وبعض العلماء يقولون إن الأمر الثاني مؤكد للأول فقولك صم صم الفعل الثاني الأمر الثاني مؤكد للأمر الأول لماذا اختلف العلماء قال اختلف العلماء هنا لأن هذه المسألة تنازعها طرفان أو أصلان الأصل الأول براءة الذمة أي الأصل أن الإنسان ليس مكلفا فكونك تزيد عليه تكليفا جديدا هذا يحتاج إلى دليل مفهوم والأصل الثاني أن الأصل في الكلام التأسيس للتأكيد فلما تنازع هذان الأصلان في هذه المسألة اختلف العلماء اختلف العلماء أما لو قال صل ركعتين صل الركعتين بتعريف الثاني والتنكير الأول فتكون أل للعهد ويكون المطلوب أن يصلي المكلف ركعتين فقط لا أكثر مفهوم وإن تعاقب فذا هو الأصح والضعف للتأكيد والوقف وضح إن لم يكن تأسس ذا منع من عادة ومن حجاء وشرعي الكلام الأول وإن تماثل وعطف قد نفي هذا في حالة عدم التعاقب بأن يتراخى الامر الأول عن الأمر الثاني يقال لك صم ثم بعد يوم أو يومين أو ثلاثة يقال لك صم زكي ثم بعد فترة أخرى يقال لك زكي مفهوم؟ أما الذي ذكره ثانيا وإن تعاقب فذا هو الأصح أي إذا لم يكن الأمران متراخيين وإنما كان متعاقبين صم صم مباشره بدون فاصل زمني بينهما زك زك قم قم ففي هذه الحالة يقول فذا هو الأصح أي أيضا حمل الأمر الثاني على التأكيد على التأسيس هو الأصح وأما القول بأن الأمر الثاني مؤكد للأول فضعيف على ما رجحه الناظم ولذلك قال والضعف للتأكيد وضح وأيضا القول بالتوقف وبأن ننتظر أو بأن ننظر إلى دليل آخر يبين المقصود أيضا قول ضعيف وحمل الكلام على التأسيس هو القول الصحيح ويكون المطلوب من المكلف أن يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين أيضا مفهوم لكن متى هذا إذا لم يمنع من اعتبار التأسيس مانع عقلي؟ أو شرعي أو عرفي أما إذا منع من اعتبار التأسيس مانع عقلي أو شرعي أو عرفي فلا يجوز حينئذ حمل مثل هذه الأوامر على التأسيس وإنما تحمل على التأكيد فقط مثال ما منع فيه مانع عقلي قولك اقتل زيدا اقتل زيدا فمعروف أن القتل يحصل بمرة واحدة وأن من قتل لا يتصور عقلا أن يتحقق فيه القتل مرة ثانية إذ بح عمرا إذ بح عمرا فمن ذبح مرة واحدة لم يتصور ذبحه مرة أخرى وأما مثال المانع العرفي كقولك اسقني ماء اسقني ماء أطعمني خبزا أطعمني خبزا فالمعروف عادة أن السقيا أو أن الري ري الإنسان وارتواءه بالماء يحصل بمرة واحدة وأيضا الشبع من الخبز ونحوه يحصل بالمرة الأولى فيكون الأمر الثاني مؤكدا للأمر الأول فهمنا يا شباب ومثال ما منع فيه مانع شرعي كقولك اعتق زيدا اعتق زيدا فان من عتق مرة امتنع عتقه مرة أخرى شرعا وصار حرا بالمرة الأولى ولا يتصور في حقه العتق مرة ثانية شرعا لأن الشرع منع من ذلك واعتبر العتق الأول كافيا في تحقيق الحرية لهذا العبد. هذا عندما لا يكون عاطف يعطف هذه الأوامر بعضها على بعض أما إذا كان هناك عاطف فهو الذي اشار إليه الناظم بقوله وإن يكن عطف فتأسيس بلا منع يرى لديهم معولا أي إذا وردت أدوات عطف بين هذه الأوامر فإن حمل هذا الكلام على التأسيس هو قول متفق عليه بلا خلاف فإذا قيل لك صلي وصلي وصلي فالمطلوب منك كم أن تصلي كم مرة أن تصلي ثلاث مرات وهذا هو القول الذي يحكى اجماعا لكن بشرط أيضا أن لا يمنع من ذلك مانع شرعي أو عقلي أو عرفي كما سبق أن بينا تفهمنا يا شباب وهذا هو معنى قوله بلا منع يرى لديهم معولا بعد ذلك قال الناظم والأمر للوجوب بعد الحظل وبعد سؤل قد أتى للاصل هنا قوله للحظل أي المنع والسؤل أي السؤال إذا ورد أمر بعد تحريم أو بعد منع وإذا ورد أمر بعد سؤال عن شيء معين هل هذا الأمر يحمل على الوجوب أو يحمل على الإباحة اختلف في ذلك العلماء اختلافا طويلا عريضا والذي رجحه الناظم وصدر به كلامه هو أن الأمر يرجع لأصله يرجع لأصله وهو الوجوب ولذلك قال والامر للوجوب بعد الحظل وبعد سؤل قد أتى للأصل مثال ورود الأمر بعد الناهي قوله تعالى فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ثقفتهم فهذا أمر بقتل المشركين أينما وجدوا مع أنه قبل هذه الآية كان قد نهى عن قتل المشركين في الأشهر الحرم ثم قال فاذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا وهذا الأمر للوجوب هذا الأمر للوجوب ومثال ما ورد فيه الأمر بعد سؤال سؤال الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل من امه الكلاب فنزل قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم فهذا أمر قد ورد بعد سؤال فهل يقتضي الوجوب أو يقتضي الإباحة اختلف العلماء في ذلك اختلافا طويلا عريضا، هو الذي هذا الخلاف هو الذي أشار إليه الناظم بقوله أو يقتضي إباحة للأغلبي إذا تعلق بمثل السبب. هنا قول آخر ذكره الناظم في هذه المسألة وهو أن الأمر أو الحظر الذي كان قبل هذا الأمر المنع الذي كان قبل هذا الأمر هو على ضربين اثنين الضرب الأول حظر معلق بشرط أو غاية أو علة فإذا ورد الأمر بعد زوال ما علق عليه أفاد الإباحة عند الجمهور وهذا هو معنى قوله أو يقتضي إباحة للأغلب أي عند الجمهور إذا تعلق بمثل السبب أي السبب أي العلة والشرط والغاية هذا هو معنى قوله بمثل السبب ومنه قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا بعد أن نهى عن الصيد في الحرب أو حالة الإحرام قال فإذا حللتم فاصطادوا فهذا النهي مغيا أي معلق بغاية وهي انتهاء وقت الإحرام أو انتهاء زمان أو مكان الإحرام فإذا انتهى مكان الإحرام أو زمانه جاز الصيد وصار الصيد مباحا فإذا حللتم فاصطادوا لماذا حكي هذا القول هكذا؟ قالوا لأن هذا هو الغالب في أوامر الشرع بعد الحظر الغالب عندما ننظر إلى أكثر الأوامر الشرعية التي وردت بعد الحظر في نصوص الكتاب نجدها تفيد الإباحة وغالبها قالوا معلق بشرط أو سبب أو غاية والقسم الثاني أن يكون هذا الحظر غير معلق على شيء مما ذكر فمذهب مالك رحمه الله تعالى وأصحابه أن الأمر بعده للإباحة إلا فذي المذهب هذا هو معنى قوله إلا أي إذا لم يكن معلقا بشرط أو غاية أو سبب فذي أي اقتضاؤه الإباحة هي المذهب والكثير من العلماء له إلى إيجابه مصير أي ذهبوا إلى إيجاب ذلك الأمر إلى القول بأن ذلك الأمر يفيد الوجوب يفيد الوجوب وبعض العلماء من المحققين في هذه المسألة يقولون إن الاستقراء في نصوص الكتاب. الكريم تدل على أن الأمر بعد الحظر يدل على رجوع الأمر الحال الشيء إلى ما كان عليه قبل التحريم فإذا كان قبل التحريم واجبا صار واجبا وإذا كان قبل التحريم مباحا صار مباحا وإذا كان قبل التحريم مندوبا صار مندوبا وهذا هو الذي يدل عليه الاستقراء أي النظر في نصوص الكتاب والسنة في نصوص الكتاب عموما فوجد هؤلاء المحققون أن أكثر النصوص أو كل النصوص تدل على أن الشيء يرجع إلى ما كان عليه في مثل هذه الأحوال ومنه قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا فالصيد مباح وقد كان قبل الإحرام مباحا ومنع حالة الإحرام ومنه قوله تعالى فاقتلوا المشركين كان قتل المشركين قبل الأشهر الحرم واجبا وحرم في الأشهر الحرم ثم صار بعد ذلك واجبا وإلى غير ذلك من نصوص الكتاب الكريم فهمنا يا شباب؟ الذين قالوا هو للوجوب وهو قول الناظم الاصلي قالوا إن الوجوب هو مسمى الأمر حقيقة ولا فرق بين أن يتقدمه حظر أو سؤال فنحمل الأمر على الوجوب حتى يأتي صارف يصرفه عن دلالته على الوجوب ومن قال إنه للإباحة قال إن تقدم الحظر أو السؤال قرينه على أن هذا الأمر مصروف عن الوجوب وإنما هو للإباحة ويصير عنده اللفظ حينئذ حقيقة شرعية أو عرفية في الإباحة بعد ذلك قال الناظم رحمه الله تعالى بعد الوجوب النهي الامتناع للجل والبعض للاتساع وللكراهه برأي بانا وقيل للإبقاء على ما كان هنا الكلام في عكس المسألة وهي النهي إذا جاء بعد الوجوب هل يدل على التحريم كما قال الامتناع للجل وهو قول الجل والأكثر أو يدل على الاتساع والإباحة وهو قول البعض أو يدل على الكراهه برأي بان وظهر ويحكى عن بعض العلماء أو هو للإفقاء على ما كان عليه قبل الوجوب. أقوال عند العلماء رحمهم الله تعالى فالقول الأول أنه للتحريم، وهو قول جل الأصوليين فلا فرق بين أن يتقدم عليه وجوب أو لا يتقدم عليه وجوب فتقدم الوجوب ليس قرينه صارفة له عن أصل وضعه الذي هو التحريم، مفهوم؟ والقول الثاني أنه للإباحة قالوا لأن النهي عن الشيء بعد وجوبه يرفع طلبه النهي عن الشيء بعد وجوبه يرفع المطالبة به، يرفع طلبه، فيثبت التخير فيه، فأنت مخير فيه. بعد أن كنت مأمورا به، ثم نهيت عنه، فإن هذا النهي يرفع ماذا؟ يرفع المطالبة به، يرفع الطلب، فيثبت التخير. والقول الثالث أنه للكراهه أنه للكراهه وهذا القول. قيل به قياسا على الامر بعد الحظر في كونه للاباحه كما سبق فالأمر في الأمر بعد الحظر هو يقتضي الاباحه على قول بعض العلماء فنقيس عليه الوجوب أنه بعد الوجوب يقتضي الكراهه لماذا لان الكراهه ادنى مرتبتي صيغة لا تفعل ادنى مرتبتي صيغه لا تفعل هي الكراها تحريم كراها لا تفعل إما يحمل على التحريم وإما على الكراها كما أن الإباحة ادنى مرتبتي افعل. فإفعل إما تدل على الوجوب أو على الندب أو على الإباحة فنحن نقيس الكراها على الإباحة فهمنا يا شباب القول الرابع ان النهي بعد الوجوب إنما هو لإسقاط الوجوب النهي بعد الوجوب هو لإسقاط الوجوب ويرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الوجود من تحريم لكون الفعل مضرة أو إباحة لكونه منفعة هذا القول الرابع أننا ننظر إلى هذا الأمر إذا كان قبل الحضري قبل الحضر او قبل ايجابه يقتضي منفعه فهو مباح واذا كان يقتضي مضره فهو محرم فهمنا يا شباب وهذا هو معنى قول الناظم وقيل للإبقاء على ما كان فاذا كان قبل الوجوب يقتضي مضرة فهو حرام وإذا كان قبل الوجوب يقتضي منفعه فهو مباح ولماذا فرق العلماء رحمهم الله تعالى بين هذه المسألة وسابقتها لماذا قالوا في هذه المسألة الجمهور قالوا الحظر بعد الوجوب يقتضي التحريم ولم يقولوا في الوجوب بعد الحظر أنه يقتضي الوجوب باتفاق قالوا لأن المقصود بالذات من النهي دفع المفسدة نرجع إلى نفس القائدة ومن الأمر تحصيل المصلحة ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح فاعتناء الشارع بدرء المفاسد أكثر من اعتنائه بجلب المصالح ولهذا نجدهم في التحريم يكادون أن يتفقوا بخلاف الوجوب والندب والإباحة لأن كل ذلك يؤدي إلى جلب مصالح أما التحريم فهو يؤدي إلى درء المفاسد ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح وعندنا القائدة الفقية المعروفة إذا اجتمع المقتضي والمانع قدم المانع قال كالنسخ للوجوب عند القاضي وجلنا بذاك غير راضي بل هو في القوي رفع الحرج وللإباحة لدى بعض يجي وقيل للندب كما في مبطلي أوجب الانتقال للتنفلي القاضي عبد الوهاب من المالكية وهو من فقهاء العراق قاس هذه المسألة أو شبهها شبه هذه المسألة بمسألة نسخ الوجوب شبهها بمسألة نسخ الوجوب فكما أن الوجوب النهي بعد الوجوب قالوا يرجع أو يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الوجوب قالوا هو بمثابة نسخ الوجوب فالوجوب إذا نسخ الوجوب إذا نسخ يبقى على ما كان عليه قبل الوجوب من تحريم أو إباحة وصار الواجب بالنسخ كأن لم يكن لكن هذا القول قول القاضي عبد الوهاب جلنا به غير راض أي أكثر العلماء من المالكية وغيرهم لم يوافق القاضي عبد الوهاب في قوله هذا في قوله أن النسخة في قوله إن النسخ للوجوب يرجع الأمر إلى ما كان عليه وإنما العلماء يقولون إن نسخ الوجوب هو لرفع الحرج كما قال الناظم بل هو في القوي رفع الحرج أي نسخ الوجوب يرفع الحرج يرفع الحرج ومعناه رفع الحرج عن الفاعل في الفعل والترك من الاباحه والنب فالفاعل بعد ذلك لا حرج عليه في أن يفعل هذا الشيء أو أن يتركه لا فرق في ذلك أو هو للكراهه كما قال بعض العلماء أي نسخ الوجوب نسخ الوجوب يرجع الأمر للكراهه وبعض العلماء يقولون إن نسخ الوجوب للندب وهذا هو معنى قوله وقيل للندبيك ما في مبطل بعض العلماء قال هو للندب قال إن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز أي الاستحباب المحقق بارتفاع الوجوب انتفاء الطلب الجازم فيثبت الطلب غير الجازم هؤلاء الذين قالوا يرجع للندب قالوا لأن الطلب إما أن يدل على وجوب. أو على ندب والندب أقل مراتبه فإذا نسخ الأعلى بقي الأدنى إذا نسخ الأعلى بقي الأدنى فنسخ الوجوب لا يقتضي نسخ الندب وهذا هو معنى قول الناظم ايضا كما في نبطلي أو جبل اهتقال للتنفل أي كما أن الإنسان إذا كان يصلي وتذكر في صلاته مثلا أن عليه فائته دون خمس من الصلوات فوجب عليه أن يسلم من صلاته من شفع ويحولها إلى ندب ثم يقضي الفائته وبعد ذلك يصلي الحاضرة إذا اتسع الوقت فهنا وجد موجب اوجب لانتقال من الفريضة إلى النافلة فهذه الصلاة فريضة لكن عندما بطلت فرضيتها بقيت نفليتها بقيت كون بقي كونها ندبا أو نفلا وهنا قاعدة عامة أن العموم إذا بطل أن الخصوص إذا بطل يبقى العموم إذا بطل الخصوص يبقى العموم فإذا بطل خصوص الفرض يبقى عموم النفل كذلك الوجوب إذا نسخ الوجوب يبقى ماذا يبقى الندب كما قال هؤلاء العلماء والقول القوي في هذه المسألة أن الأمر يرجع إلى ما كان عليه قبل الوجوب فإذا كان فإذا كان فيه منفعه صار مباحا وإذا كان فيه مضره صار حراما, صار حراماً وهذا قول مشابه للقول في المسألة الأولى بعد ذلك قال النظم رحمه الله تعالى وجوز التكليف بالمحال في الكل من ثلاثة الأحوال التكليف بالمحال علماء الأصول متفقون على أن التكليف بالمحال لم يقع في شريعة الله عز وجل فهم مجمعون على عدمه وإنما الخلاف هنا خلاف عقلي فهل يجوز عقلا التكليف بالمحال أم لا يجوز التكليف بالمحال ثلاثة أحوال كما ذكر الناظم في قوله وجوز التكليف بالمحال في الكل من ثلاثة الأحوال المحال إما أن يكون محالا لذاته وهذا هو القسم الأول أي ممتنعا عادة وعقلا كالجمع بين الضدين كالسوادي والبياض هذا الحال الأول صحيح الحال الثاني وإما أن يكون ممتنعا لغيره إما عادة فقط كالمشي من المقعد إنسان مقعد لا يستطيع المشي فهل هذا الرجل يستطيع أن يمشي مشيه مستحيل لكنه مستحيل عقلا أو عادة عادة وكذلك الطيران من الإنسان هل يستطيع الإنسان أن يطير بدون اله عادة لا يستطيع الإنسان أن يطير بدون اله مع أن ذلك ليس ممنوعا عقلا وكذلك إبصار الأعمى ووجود الذات في مكانين في وقت واحد هذه الحال الثانية والحال الثالثة وإما أن يكون هذا المحال محالا ممتنعا عقلا فقط ممتنعا عقلا فقط مثال ذلك يقولون كالإيمان ممن علم الله أنه لا يؤمن لماذا هو ممتنع عقلا لأن العقل يحيل يحيل اتصاف الله عز وجل بالجهل فالخالق يمتنع عقلا أن يكون موصوفا بالجهل فعلمه سبحانه وتعالى محقق ومن علم الله أنه لا يؤمن فهو لا يؤمن فهذه أحوال ثلاثة فكثير من علماء الأصول جوزوا التكليف بهذه المستحيلات الثلاث عقلا وقالوا في التكليف بها فائدة وهي أن ينظر في حال المكلف هل يهم بفعل ما أمر به بأن يشمر على ساعديه ويأزن على الفعل فيؤجر على ذلك أو يترك ذلك كله فيعاقب وبعض العلماء بعض أهل السنة وأكثر المعتزلة قالوا إن التكليف عقلا بالمحال لا يجوز أي منعوه عقلا لكن بشرط أن تكون استحالته عند المعتزل يعني لتعلق غير علم الله بعدم وقوعه كالمحال عادة وعقلا كالجمع بين الضدين أو المحال عادة فقط كالمشي من الزمن أي المقعد والطيران من الإنسان قالوا لماذا لا يجوز التكليف بالمحال عندهم قالوا لأنه لظهور امتناعه للمكلفين لا فائدة في طلبه منهم وما لا فائدة في طلبه لا يحصل به تكليف والجواب عليه من الجمهور لان الفائده موجودة وهي اختباره وقد سبق أن شرحنا هذا الكلام في التكليف هل هو للامتثال أم للابتلاء ووافقوا على جواز التكليف أي المعتزلة وافق الجمهور بما تعلق علم الله وحده دون علم العباد أنه لا يقع أي وافق الجمهور في القسم الأول وهو الممتنع في علم الله عز وجل فقالوا الذي امتنع في علم الله أنه لا يقع دون علم المكلفين قالوا هذا يجوز التكليف به وهذا التكليف به جائز وواقع اجماعا كتكليف أبي جهل بالإيمان مع أن الله يعلم بأنه لا يؤمن ولن يؤمن وكتكليف الله عز وجل الإنس والجن بالإيمان مع أن الله يقول في كتابه وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين فكل العلماء متفقون على أن المستحيل في علم الله عز وجل دون علم المخلوق المكلف هذا جائز عقلا وواقع شرعا ولهذا قال الناظم رحمه الله تعالى وليس واقعا إذا استحال لغير علم ربنا تعالى أي التكليف بالمحال ليس واقعا إلا إذا استحال لغير علم الله عز وجل أي إذا كان مستحيلا في علم المكلف أما المستحيل في علم الله عز وجل في علم ربنا سبحانه وتعالى فقط فهو واقع جائز عقلا وواقع شرعا وأمثلته كما ذكرنا تكليف أبي جهل بالإيمان مع أن الله قد وعده بالنار بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الناظم رحمه الله تعالى وما وجود واجب قد أطلق به وجوبه به تحقق أو تحقق يتكلم الناظم رحمه الله تعالى بهذا البيت والذي يليه على الواجب المطلق والواجب المقيد والواجب المطلق هو ما لا يتوقف وجوبه على مقدمة وجوده هو الواجب الذي لا يتوقف وجوبه على مقدمة وجوده وإنما هو واجب أمر به المكلف من غير أن يتوقف وجوبه على سبب أو على شرط أو على انتفاء مانع معين فهذا هو الواجب المطلق هذا الواجب المطلق إذا أمرنا به الشرع فإن ما لا يتم به هذا الواجب المطلق فهو واجب وذلك ك إذا أمرت بالصعود إلى السطح إذا قيل لك اصعد السطح فأنت مطالب منك ان تصعد السطح وان تتخذ ايضا الوسيله المؤديه الى الصعود للسطح وهو اتخاذ سلم ونحوه وقوله الواجب المطلق هذا احتراز عن الواجب المقيد وجوبه بسبب او شرط فاسباب الوجوب وشروط الوجوب لا يجب تحصيلها اجماعا أسباب الوجوب وشروط الوجوب التي لا يجب الشيء إلا بحصولها فإن المكلف لا يجب منه تحصيلها اجماعا سواء أ كانت في مقدور المكلف أم لم تكن في مقدور المكلف فأنت لا تطالب بإيصال مالك إلى حد النصاب حتى يجب تجب عليك الزكاة فمن ملك تسعة وثلاثين شاتا وكان عنده مال يستطيع به شراء شات أخرى يكمل بها الأربعين فإنه لا يطالب بشراء شات يكمل بها النصاب وكذلك من كان عنده سيارة يستطيع بها أن يحضر العدد الكافي لوجوب صلاة الجمعة فإنه لا يطالب منه تشغيل سيارته وإحضار العدد الذي تجب به صلاة الجمعة وقص على هذا فالإجماع على أن ما يتوقف عليه الوجوب من سبب أو شرط وانتفاء مانع لا يجب تحصيله بوجوب ما توقف عليه فالفرق واضح بين قول السيد لعبده اصعد السطح مطلقا سيد يقول لعبده اصعد السطح مطلقا وبين أن يقول له اصعد السطح إذا نصبت لك السلة ففرق واضح وظاهر فالاول واجب مطلق والثاني واجب مقيد ثم بعد ذلك يقول الناظم والطوق شرط للوجوب يعرف ان كان بالمحال لا يكلف نحن قلنا سابقا بأن التكليف بالمحال الذي استحال في غير علم ربنا عز وجل لم يقع ولا ولا يجوز التكليف به شرعا لأن الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالطوق أي القدرة على فعل الواجب شرط للوجوب وهذا هو معنى قوله والطوق شرط للوجوب يعرف إن كان بالمحال لا يكلف أما على قول من يجوز التكليف بالمحال ممن شذ من العلماء فلا يشترط الطوق على الواجب ثم يضرب لك بعد ذلك الناظم مثالا على ما يجب تحصيله لتمام الواجب الذي أمرت به فيقول كعلمنا الوضوء شرطا في اداه فرض فأمرنا به بعد بدأ فإذا عرفنا من الشرع بأن الطهارة شرط لصحة الصلاة ثم بعد ذلك أمرنا الشارع بالصلاة فمعنى ذلك أنه أمرنا بالطهارة والطهارة تصبح في مثل هذه الحالة واجبة مع أنه ما قال لنا إذا تطهرتم فصلوا وانما قال صلوا وكان قد اخبرنا بان الصلاه لا تصح الا بطهاره فهذا يدل على ان الطهاره واجبه كعلمنا الوضوء شرطا في ادى فرض فامرنا به بعد بدا فمن قال لمن علم ان الصعود على السطح لا يصح الا بنصب السلم اصعد السطح او اصعد على السطح كان ذلك الشرط واجبا بوجوب مشروطه وهكذا لانه مقدور للمامور كالوضوء للصلاة وعلى هذا يقول الامام القرافي رحمه الله في شرح التنقيح